بوك تو نبدو هشت ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون حروف ربط مزاقف حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة اگرچه مسافرت خوب بود؟ اما خیلی خسته کننده بود صحيح ان الرحله كانت جمیله الا انها كانت متعبه جدا صحيح ان الرحله كانت جميله الا انها كانت متعبه جدا اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود صحيح ان القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. أعتقد أن الفندق خُبَر راحَت بُد، أما خيلي جران بود. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا. إلى أنه كان غاليا جدا أو يا با اوتوبوس میرود يا با قطار سيسافر اما بالباص او بالقطار سيسافر اما بالباص او بالقطار او يا امشب ميآيد يا فردا صبح زود سيأتي اما اليوم او غدا باكرا سيأتي اما اليوم او غدا باکرا او یا پیش ما میماند یا در هوتل سیسكن اما معنا او فی الفندق اما معنا او فی الفندق او هم اسپانیایی و هم انگلیسی صحبت می کند انها تتكلم الاسبانیه كما ایضا الانجلیزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. أو هم در مدريد وهم در لندن زندگی کرده است. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. أو هم اسپانیارا میشناسد هم انگلیس را. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. <تصفيق> ونتانها أحمق أست بل كت هم هاست. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم است. انها ليست فقط جميله بل ايدن ذكيا. انها ليست فقط جميله بل أيضا ذكية. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. انها لا تتكلم فقط آلمانيه بل ايدن فرانسيه إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. ما نامي تبانا البيانو بزنم ونغيتار. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. ما نامي تبانا فالس برقسم. لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السمبا. لا لا ان ارقص الفالس ولا السمبا. من نه از آواز اوپرا خوش میآید و نه از رقص باله لا احب ال ولا و لا لا احب ال هرچه سریع تر کار کنی، زودتر کارت تمام می شود. کلما اشتغلت بی سرعت كلما کلما انتهیت منه باكرا کلما اشتغلت بی سرعة اکبر، کلما انتهیت منه بی هر چه زودتر بیایی، زودتر هم می توانی بروی. کلما اتیت اکثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً كلما أتيت أكثر باكراً كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً هرچ سن بالا میرود، احساس راه التلبی بيشتر <تصفيق> میشود كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا